من هو الله بالنسبة إليك؟ إيه ربنا بالنزالك؟ أو من هو الله في حياتك القائمة؟ كثير من الناس بيؤمنوا بربنا وربنا ملهوش وجود في حياتهم ولا في شكرهم ولا في عاطفتهم مجرد إيمان تقليدي ما لهش وجود عمل ايه ربنا في حياتك؟ ان كان لك عقل ربنا اللي اعطاك العقل ان كان لك نم حس روح ربنا هو الذي اعطاك العقل والحس والروح ان كان لك جمال ربنا اللي اعطاك الجمال إيه ربنا الحياة أنا عايزة أعرف إيه اللي بيفكرك بربنا ويخلي ربنا بزهنك كل حاجة بتمر عليك وكأنه ما حصلش حاجة ربنا يقول للناس دول ناكرين للجميع مهما أعطتهم لا يستكروني ولا يستكروا الجميل بتاعي الله هو الذي أعطاك الشمس المشرقة وال والقمر المذيء وأعطاك الأهوية وأعطاك كل حاجة دا احنا دلوقتي لما بنشوف حكاية الأوضون اللي في الشمس ديه واللي ممكن يهدد العالم بخراج نقول حتة سقبة في الشمس كده ممكن يهدد العالم ربنا يقول عصلكوا ما كنتوش بتشكروا أيام ما كان الشمس ما فيهش سقب هديني أوريكو خرباشة كده في الشمس تخليكو طياتو كلكم ما تنشكرش بنتمتع بخيرات الله نتمتع بخيرات الله دون أن نذكر الله ودون أن نشكر الله على هذه الخيرات لما تشكر ربنا في حياتك تذكر ربنا على كل موحبة ربنا أعطاك إياها أشكره على الذكاء اللي عندك، أشكره على روح المرح اللي عندك، أشكره على طيبة القلب اللي عندك، أشكره على كل موهبة، ان كانت ذك موهبة في الرسم، في الخيال، في الشعر، في القصص، في التمثيل، في القرآن، في اي حد، لان كل هذا جاي من ربنا. المشكلة الاولى بحنا بننسى ربنا يعني بنستفر كل حاجة ولكن ننسى الله معطيها نتنسع بكل حاجة وننسى الله معطيها للأسس ربنا اعطانا اشياء كثيرة قد فقدناها بنيتنا الرديئة وارادتنا السيئة ربنا اعطانا ان احنا نكون على صورته ومثاله فقدموا الحكاية دي فقدنا فين الصورة الالهية التي لنا بنحاول ان احنا نرجع اليه ربنا اعطانا اول ما خلقنا اعطانا البساطة الكاملة التي لا تستطيع ان تعرف الشر هتعرفش الشرق قاضي وفقدناها لما أكلها من شجرة نعرسة خير الشرق ربنا أعطانا نقاوة القلب أعطانا السلام حتى بيننا وبين الحوال فالآدم قاعد وسط الوحوش ولا تؤذيه ونوح في الفلك وسط الوحوش ولا تؤذيه فقدنا هذه أيضا أشياء كثيرة ربنا أعطاها للبشرية وإحنا فقدناها ومازال ربنا يعطي واعطانا الرب الفداء هل نشكره على الفداء؟ ياريك إحنا بنعمل كده في الكنيسة في صلاة الساعة السادسة وبنقول يا عمم في اليوم السادسة في الساعة السادسة ثمرت على السليب من أجل الخطوية التي تدرأ عليها أبوني هذا في الفقود أشياء كتيرة ربنا بيعطينا عليها بيعطينا إياها وإحنا ما بنفتكرهاش ما بنشكرش عشان كده ربنا ملهوش وجود في حياتك ملهوش وجود في حياتك حوقت لك أشياء كتيرة تفكرك بيه وانت ما بتفتكروش ايه وجود ربنا في حياتك يا عم لك السماوات تحدث بمجدى الله والفلك يخبر بعمل يديه هل انت كل مرة تبص للسماء تفتكر ربنا ياريت مين فينا كل ما يبص في السماء يفتكر ربنا مين فينا لما بيشوف النبوة بيفتكر ربنا الذي أعطاها حدش بيفتكر حدش بيفتكر ربنا أعطانا أن نعيش في عشراته وفقدناها في الجنة وأعطانا مسكننا في الجنة وفقدناها أشياء كثيرة فقدناها بالنسبة لخطية أبونا آدم وخطية أمنا حواء نعلّى العطايا الجديدة نفتكرها الله خلقنا لكي نكون له ولكي نكون معه ونعيش معه. فهل احنا لما بنفتكر ان ربنا خلقنا بنفتكر ان احنا خلقنا ليه وهو لينا يا ريت عبارة انا ليك وانت لينا تفتكر تفتكرها في حياتك. انت موجود ومخلوق بتحب تتمتع بالحياة، تتمتع بالجسد، تتمتع بربنا تتمتع بالمادة، تتمتع بالفلوس، بالوظيفة لكن هل فكرت ان ربنا خلقك عشان تتمتع به؟ علشان تحبه وتفتكره ده دا احنا دايما نتكلم ضد المرحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله وانت مؤمن بوجود ربنا لكن هل تؤمن بوجود ربنا في حياتك هل كل حاجة بتذكرك بربنا هل تشعر كل يوم انك ناشي مع ربنا وربنا ناشي معاك دي الصلاة حاجة من الحاجات اللي بتفكرنا بربنا لحنا نشكر ربنا ما أعطانا ان احنا نتلم جايزة ما كنا من كنا نسينا ربنا خالص وبقنا زي الملحدين ما هيه الفرق انت بتفتكر ناس كتير هل بتفتكر ربنا زيهم؟ بتفكر في ناس كتير هل بتفكر في ربنا زيهم؟ بتحب ناس كتير هل بتحب ربنا زي يوم؟ ولا ربنا على هامش حياتك تقوله زي ما قال الوالي الروماني لقوله إذا حصل لي وقت أستجعيك هل ربنا بنزالك غير الخالق هو الراعي بنزالك داود كان بيتغنى بالحكاية دي بيقول للرب يرعاني فلا يوزي شيء ويتهمى بهذا بهذه الدعاية في مراعن خضر يردني وإلى ماء الراحة يردني هل انت بتتذكر ربنا كراعي لحياتك المزمول ده بتقوله في ثلاثة ساعة ثلثة كل نهار هل في حياتك له له وجود فعلانه من التداريب الجميلة للانسان ان يفتكر خيرات الله واحساناته عليه من اول مسولات لدلوقتي تقعد تفكر ايه رعاية ربنا ليك من اول مسولات ايه الحاجات الجميلة اللي ربنا عملها معاك من اول مسولات والغاية دلوقتي هل الفكر ربنا الحافظ ربنا المعين ربنا الممكن كان مرة وقعت في إشكال وربنا أنقذت منه كان مرة وقعت في مرض وربنا شفاك منه كان مرة وقعت في موقف محرج وربنا سكر عليك كان مرة أخطت كان ممكن تعمل لك فضائح في الدنيا كلها وربنا سكر عليك. إذا أنت بتفسر يتواه وهو بيغطي عليك هل بتشكوشه دمية؟ ولا أقل حاجة وحشة حاجة تقول ربنا يعمل معايا كده ليه وتبتدي تتزمر وتجدف على الاسم العزم إيه مركز ربنا في حياتك إيه مركز ربنا في حياتك ده فيه إنسان لو عمل في جنين واحد تقعد تذكره طول العمر وتقول أشكر فلان اللي عمل فيه الجنين ده رب ربنا ده ما يؤديه في حياته هل بتفتكرها؟ صدقوني إن النسيان من أخطر الخطايا التي تفعب الإنسان نسيان احتنات الله وصفره ومعونته ومحبته طبعا ممكن انك انت تنسى المتاعب والحاجات اللي تدرك وتنسى الخير اللي بتعمله علشان تنسد الى خير افضل لكن نسيان احتناط الله نسيان وضايا الله نسيان الله نفسه يعني نسيان الله نفسه أجناء ما بتنكتب بتكون ناسي إن ربنا موجود وشايفك وواخد دول نسي قاني كانوا بيحطوا ربنا قططهم على طول ربنا موجود قطار على طول كده يقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله ودع ربنا قطاري هي النبي يقول حين هو رب الجنود الذي انا واقف امامه في كل عمل من الاعمال يحط ربنا زي داود لما واقف قصاد جلياف ان انت بتأتيني ستف وربحه وانا تجي اسم رب الجنود دخل اسم رب الجنود في المعركة اليوم الرب يحدثك في يدي عشان تعرف ان في اله كلام دخل ربنا في المعركة. هو الجيش في ذلك الوقت اللي تعبان من غوليات. هو كان تعبان من ايه الرجل الكبير الضخم الصعب الوحش ده. ما بيفكره في الرجل ده. لكن ما فيش حد فكر في ربنا الذي يحتسه في يدي. باسم رب الجنود يدخل ربنا في المعركة. عشان كده إحنا باستمرار في كل ما يحيد فينا من أعمال نقول ربنا موجود ربنا واخد داول ربنا هيشتغل ربنا هيتصرف تلاقي اسم ربنا دخل عارف انت لما تفكر اسم ربنا فتعذى اسم الرب برج حصيل يلجأ إليه الصديق ويتمنى انت اسم ربنا بيعزيه اسمر ربنا بيعزيك ويقويك ويديك امل ويديك رجاء عيبك في كل مشكلاتك انك بتنسى ربنا وعيبك في كل خطواتك انك بتنسى ربنا وعيبك في قله الشكر انك بتنسى ربنا ليه ربنا ما يكونش على لسانك وما يكونش على فكرك وما يكونش في مشاعرك باستمرار ليه؟ عشان كده نقول ما هو وجود الله في حياتك؟ تقول انا عندي بروجرام كبير انا الصبح هعمل كذا والظهر هعمل كذا والعصر والليل وارجع وانام واسافر واروح طب وربنا وجود في حياتك ايه؟ من اجل هذا الكنيسة المقدسة ادتك سبع صلوات في النهار زي مدوود قال سبع مرات كل يوم اشكرك على احكام عبد سبع مرات باكر والسلفة والساسة والتاسعة والغروب والنوم ونصف الليل ما يمرش عليك ثلاث ساعات إلا والصلي ليه؟ عشان تفتكر ربنا نحن للأسف الشديد في زحمة الع... الحياة وكسرة المشغوليات وكسرة العمل ربنا ده ما على فكرنا قال كل اللي في فكرينا الشغل ومشاكل الشغل وزملاء الشغل وكل ما يتعلق بالحكاية دي طب وربنا تدور على رب الأيوة صحية ما في اللي بدنا ده حتى ساعات في الخدمة واحد يخش في الخدمة الخدمة وترتيب الخدمة والنادي والنشاط الصيفي والمكتبة والوسائل السماية والمصرية والافتقاد والتحضير فوقل له ربنا له اه صحيح ربنا انت فكرتني وحتى في الخدمة ساعات ما بمكنش واخدين بلنا من ربنا وساعات ناسب يبوا اعضاء في كنيسة ازاي سبتيجي الكنيسة وازاي الامور المالية وازاي الامور الادارية وازاي يتخذوا مع بعض من اجل الامور المالية والادارية وتدور على ربنا جايز ما تلاقيهوش الكنيسة بتحاول انها تفكرنا بربنا في حاجات كثير ان كل عمل نبتديه بالصلة وننهيه بالصلة حتى لما نيجي ناكل نبتدي الأكل بالصلة ويختم الأكل بالصلة ناس كتير بعد ما بيأكله بيأمسوا الصلة وعن ي... بيأكل في.. بيصلى في الأول عشان.. عشان يأكل لكن بعد ما بيأكله بيأمسوا يصلى ده اللي بيأت الناس كتير بتخلي قبل الاكل وين أكل... سيستلي أكل... بعد الاكل بتخلي الصلاة تدخل في كل عمل نعمله علشان يشترك ربنا معانا في العمل مش بقوتك مش بزكاءك مش بقدرتك تقدر تعمل عملك باشتراك ربنا معاك ليه بنقول شركة الروح القدس عشان ربنا يشترك معك في العمل انا عايبك تشعر بوجود ربنا طول النهار انت بتشعر بقى رأيبك ودرانك وزملائك واللي بيشتغلوا معاك واللي بتتفسح معاهم واللي بيشتركوا معاك في المسع والترفيه، لكن هل بتفتكر ربنا زي ما بتفتكرهم هو ده اللي عايبين هل بتفتكر ربنا كأب؟ ربنا بالنسبة لك هو الخالق وهو الراعي وهو الحافظ وهو المعين وهو الأرض علاقتك بربنا زي علاقة ابن الأبي انت بتشعر بني ولا بس لما تقول ابانا الذي في السموات هل بتشعر ان انت كابن لك ثورة أبيك هل بتشعر بعاطفة الابن نحو أبيك ربنا ربنا بالشعب ده بيقول ايه ربيت دنين ونشأتهم اما هم فعطوا عليا انا بعملهم كاب لكن هم ما بدهم كاولاد بيقول ان كنت ابا فاين كرامتي وان كنت سيدا فاين هيبتي فين ربنا شعر ده ايه شاعر بانت بتعمله كابن فعلا انا خايف يا رب ازعالك في الهكاية ان كان ربنا ماشي معاك كاب فهل انت ماشي معاه كابن اسأل مسك ربنا اكتر من كده مش بس هو الاب وهو الراعي وهو الحافظ وهو المعين وهو الخالق ده ربنا هو اللي ساكن فيك جواك هل تشعر بإن ربنا جواك؟ بشيان هل تشعر إن ربنا جواك؟ هل تشعر إنك هيكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيك؟ هل تشعر إنك إنت إنسان مقدس بالروح؟ ايه اللي بتشعر بيه دا لو شعرت ان ربنا ساكن فيك مش ممكن تغلط ابدا دا الكتاب بيقول ألستم تعلمون ان اعضاءنا هي اعضاء المسيح اعضاء جسدك هي اعضاء المسيح هل تشعر ان الروح الذي فيك يتكلم على لسانك؟ هل تشعر ان الروح القدس بيرشدك لكل الحق؟ هل بتطلب الروح القدس في حياتك؟ بتطلبه في الساعة الثالثة لكن في حياتك كلها بتطلبه؟ هل بتطلب الشركة مع الله؟ شركاء الطبيعة الالهية طبعاً شركاء الطبيعة... الطبيعة الالهية في العمل وليس في الجوهر ولا في اللهو. هل تشعر ان ربنا معك في كل مكان في كل مكان ماشي ربنا حطت ايده في ايدك وماشي معاك انا عايزك بس تحس إن... ان ربنا موجود في كل خطوة بتخطوها في كل عمل بتعمله وانت مش بعيد عنه وهو مش بعيد عنك هل تشعر ان ربنا هو الصديق والمحب الصديق والحبيب سفر نشيد الانشيد كله عن ان ربنا هو الصديق والحبيب وامثلة كتيرة من امثلة السيد المسيح بالشكل ده انت لما تقع في مشكلة بتدور على واحد صاحبك تسرغ متعبك في وجهانه يقول بيش لاقي حد اكلمه خلا ثم تكلم ربنا ليه ما تخدش ربنا ان هو الصديق والحبيب ليه ما تقعدش مع ربنا وتحكيله يقول يا رب تعالى انا احكي لك وابكي لك واشكي اقول لك كل حاجة كل اسراري هقولها لك وكل اعمالي هقولها لك وكل مشكلي هقولها لك واللي بيجرى له هقولهولك واللي عايزه هقولهولك وانت الصديق والحبيب عارف لو اتتخذت ربنا صديق تقول له اسرارك كلها مش ممكن يجيلك مرض نفساني في يوم من الايام ولا سعب نفساني ولا ضيق نفساني في يوم من الايام هل ربنا تستشيره في كل عمل تعمله ده دوت كان قبل ما يخش حرب يقول هات القريم والسليم مفيش راهن موجود عايز شاوة هخش يا رب الحرب ديه لما خشش هقابل العدو ده لما قبلوش زي ما تؤمر انت انت بتستشير ربنا في حياتك بتستشير ناس كتير لكن انت بتستشير ربنا ايه وجود ربنا في حياتك وجوده العملي بتشعر به ازاي ايه وجود ربنا في حياتك وجود العملي بتشعر به ازاي ما معنى انك تؤمن بوجود الله والله ليس له وجود عملي في حياتك يبقى معناها ايه في آية جميلة دايما تؤثر فيا كل ما اراها في قصة اخنوخ يقول وسار اخنوخ مع الرب ولم يوجد لأن الرب أخذ إليه أنا أفتكر أخنوخ كده حطت إيده في إيد ربنا ومشين في السكة يتكلموا مع بعض وبعدين ربنا قال له يا أخنوخ وده اللي احنا نعطينا على الأرض تعالى في حتة كويتة في السماء نعط فيها سوى ورح ده مع الرب؟ جونت لما لقى الحياة دي ساعد بتشغل شوية واتكلم عن الابدية بيقول نكون مع الرب في كل حين نكون مع الرب في كل حين والمسيح قال للنفس اليمين اليوم تكون معي في الفردوس هل انت ممكن تكون معاه في الارض عشان تبقى معاه في الفنروس تبقى, تبقى معاه في هذا الحين في هذا الزمن عشان تبقى معاه في كل حين هل انت ماشي مع ربنا كده بتتكلم وسوا بتتكلم وسوا بتتكلم وسوا زي ما موسى كان مع ربنا اربعين يوم عالجبل طبعا في اوقات الدلو الوصايا والحاجات دي و اوقات كانوا بتكلموا كده كلام اصحاب مع بعض انت بتسابق ربنا نتمش معاه في تكلم ساوك يعني صار اخنوك مع الرب ولم يغض لان الرب اخده اليه ماشي ايدي في ايه ربنات وماشي ايه في السفر هالربنا بالنسبالك هو النموذج والانفولة اللي تمشي زيها زي معالك كتاب عن النسيح كما سلك ازاك ينضغي انفصلك انت ايضا هل في كل أمر من الأمور بتتتبع خطواته إزاي كان بيتكلم؟ إزاي كان بيتعامل مع الناس؟ إزاي كان بيختلي في بوث سيماني؟ إزاي كان بيختلي الظبل الزيتون؟ إزاي إزاي إزاي إزاي؟ إيه ربنا بالنزالة؟ إيه هو؟ ربنا بالنزالة حاجات كثيرة خاصة هو الماء الحي وهو خبز الحياة وهو اللي انت بتتغذى بيه داود بيقول دوقوا وانظروا معك الرب انت بتدوق ربنا ربنا بيقول تراقوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم قبار مشققة لا تضبط ماء هل انت بتشعر ان ربنا هو الماء الحي اللي بتشربه ازاي هل تشعر انه هو الخبز الحي الذي لزل من السماء وبتتغذى به ازاي؟ هل تشعر ان ربنا هو طعامك وشرابك لتتغذى بمحبته وتتغذى بعشرته امتى تشعر بكده؟ هل تشعر ان ربنا هو متعتك في الحياة؟ كل واحد له مسعف هل تشعر ان متعتك هو ربنا؟ تقول لي ازاي بربنا ما هلازم تزوق الملكوت على الارض عشان تقدر تتمتع في السماء هل اعادك مع ربنا بيبقى فترة شقيلة عليك انت تنتهي؟ ولا اعادت مع ربنا بيكون فسرة متعة بقول ريت ما تأمن اخلصت منها ايه ربنا بالمثالك انا بتنقل ربنا بيبص بالسماء ويقول كم واحد في الارض دي ماشي معايا كو ربنا يبص بالسماء يلاقي كل واحد مشغول اللي مشغول ببنته بيصحبها ولا مشغول ببرب بيصحبه ولا مشغول بالعيلة ولا مشغول بالاولاد واللي مشغول بالمال واللي مشغول بالشغل واللي مشغول بالتروها واللي مشغول بالراديو بالتلفوع والملاهي والسينمات وبالرواية بتاعة النهاردة أيه والمجرب التعفيرة النهاردة أيه كل واحد مشغول بحاجة ومين مشغول بربنا ربنا؟ الأه، ده مخَدناش في المحاجي يا ريت ربنا تهدوه هزينا بتحبوا النجوليات بتاعتكم في العالم بيقول في الليالي ارفعوا ايديكم ايها الخديسون وذلك الرب انت في الليالي بتبقى كده يلا مجموعة بحاجة تانية بيقول محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتك آية حلوة وجميلة بتقدر تنسلتها محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتك داود كان بيعمل كده وبيقول له ربنا في المزمور الكبير عارفين انت داود وقع في الخطيه لما ساب الحكاية دي وقال محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي وبص لا حاجة تاني شغلته وبقت محبوب عنده وضيعته وقعت ايه فين محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي ساعتها ما كانش طول النهار تلاوتي لما تسير تلاوة ربنا تبقى تروح في حجرة ربنا بالنسبة لك هو القوة القوة اللي بتسنينك وتقف جنبك عشان كده المرتل في المزمور القوتي والتسكحتي هو الرفق قوتي هو ربنا هل انت بتشعر ان ربنا هو القوة اللي مشي معاك؟ هل تشعر إن ربنا هو الحب الله محبه من يثبت في الله من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه هل تشعر إن ربنا هو الجمال الحقيقي هل تشعر إن ربنا هو النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آتي للعالم هل تشعر إن ربنا هو الطريق والحق والحياة هل تشعر ان ربنا بالنسبة لك هو الكل في الكل، هو كل حاجة تشعر بلي؟ ريت مين عنده ربنا بهذا الشكل؟ طب ياريت تعمل لنفسك تدريب، هو الآت كام دقيقة في النهار بتديها ربنا؟ كام مناسبة في النهار بتذكر فيها ربنا؟ كان مرة ربنا بيجي فكرة غير وقت الصلاة والتخصص والزيارة في حياتك العامة هي ربنا موجود في حياتك هو انت بس تقول ربنا موجود ربنا موجود بالضرورة لكن هل في حياتك هو موجود هل في وقتك موجود هل في مشاعرك موجود هل في فكرة موجود؟ الناس بيقول العهد الجديد هو الكمال بتاع الشريعة والعهد القديم اقل فالسؤال اسأله في العهد القديم موجود في سكر التسميع الخاص بسر بيقول اسمعى اسرائيل الرب الهنا واحد فتحب الرب الهك من كل فكرك ومن كل قلبك ومن كل قدرتك انت بتحب ربنا من كل فكرك فالفكرة بتأخذ كم نسبة أفكارك كم فيها ربنا بتحب ربنا من كل قلب نسبة مشاعرك قد إيه اللي بتعطيها ربنا ولا كلام أرجع للسؤال الثاني ما هو مركز الله في حياتك ما هو وجود الله في حياتك ما هو وجود الله في فكرك في مشاعرك في محبتة في كل حال هل ليك علاقة معاه علاقة عميقة قوية علاقة سباقه علاقة محبة علاقة عشره هل ليك حديث معاه حديث فيه لذة لنفسك ولذة لقلبك والله لابد من شغل موجود في حياتك يريد تبكيدي تسوي علاقة بعرفاتك علاقة بجد يعني كتدريب أعطيه ليكم بالإضافة إلى صلوات الأجمية خلي فيه صلوات خاصة تكلم ربنا كلام صريح تكلمه كده زي صديق بيكلم صديقه، من غير متنق ألفاظ ممكن تقول له انا يا رب عايز اقعد معاك شويه لكن انا ملوش طب ما بشمت طب نقديني يا رب الروح اللي اقعد بيها معاك ما تديني من حبه اقعد بيها معاك طب لما اقعد معاك يا رب ما بلاقيش كلام اقول طب اديني كلمه من عندك مش روحك القدوس هو اللي بيتكلم فينا خلي روحك القدوس تنفي علي شويه يعلمني كلمتين طب اذا كنت انا يا رب ما عنديش المحبه اللي ليك ربك طبي يقول المحبة مسكت في قلبكم بالروح القدس خلي روح القدس يديم الحب. سأنا خلصت كلام مش لاع حاجتين يا ريت يا رب تبى تزود الاعضاء وهذا وتبي حاجة ثانية. تبص تلاقي قلبك فات تحته وجلق حاجتين. وكل ما تتمرن تلاقي ربنا يزود ويوشد كل ما تتمرن تلاقي ربنا يقدمك في الحياة الروحية شريفة اتجرب على انك ثقب مع ربني وتسلمك يقول لي يا ربك عند مشكلة في الشغل يريدك حلهاي لكن مش تقولي سلام درات ونشفة وزي القراطان يا رب لينها يقولك بتشتمو كمان انت بتسلي قل يا رب اعطيني نعمة في اعين سلام على علشان يعمل لي معاملة سيئة من غير بك تشتبه وفيه صلاة يا مناس صلاوتهم خطوط معلش ربنا بيقبل الصلاة وينظفها وينطيها ويطهرها ويعلمك ازاي تصل خلي ربنا هو اول واحد تكلمه في اليوم وانت خارج من البيت تقول له يا رب خليك معايا في السكة واسناء وجودي في النهار وفي شغله وفي عمله وفي لقاءات وانت قبل ما تفش البيت قل له اشترك يا رب اللي سترت عليا في الشغل وفي العمل اسطر علي جوه ما غلطش جوه البيت خلي ليك علاقة يا رب علاقة حب علاقة سلام علاقة تشعر فيها ان ربنا موجود في حياتك وانت موجود مع ربنا الشباب